বাংলা মানবতা সমাধান سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون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 ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على مَا هداكم ولعلكم تشكون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا به لعلهم يرشدون الله أكبر শ্যাময়াল হুনি মানিদা وإياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأمين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 وتدنوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون الله سمع الله لمن حمدا. ربا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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البنوت من ظهورها ولكن البر من اتقاه وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفنحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا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 من تَد عَكم فتَد عليههِ لثن مع تَد عليهلَكم وَاتَّقُ اللهه عَ أن الله مع المتقين وَأَفق في سَبين اللهه وَلا تُق بأَيدكم إ التهلك وَحسنوا إ الله يحب المُحسنين الله سمع الله لمن حميدا <تصفيق>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 فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشأل الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله أفور رحيم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 faces he listens my question is about the beard about he answers so number one is the help of Allah he satisfies in the light of glorious Quran an authentic hadith if Allah helps you believe me you have to get sex. catch Dr Zakir um, ডায়াল করুন ডক্টর জাকিরকে প্রতি শনিবার রাত সাড়ে সাতটায় আপ পুনঃ সম্প্রচার সকাল সাড়ে নটায় বাংলাদেশে বিস বাংলায় আদর্শ পরিবার কেমন হবে মানুষের কল্যাণের চেষ্টা করতে হবে জিজ্ঞাসা করা শির কোন দিবস পালন করা শির হাতের রাশি দেখে ভাগ্য পরীক্ষা করা শির আদর্শ পরিবার গড়তে হলে দেখুন পারিবারিক আদর্শ পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায়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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظلين أمين وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهديت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 وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كَسَبُوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجن في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون الله الله سمع الله لمن حمده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 من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخطام وإذا تولى سعى في الأرض ليحسن فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم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 وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ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 ذكره فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين مبشرين ومنذرين وانزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيما اختلفوا فيه ومختلف فيه الا الذين اتوهم بعدما جاءتهم البينات بغيا بينهم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 سلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب الله أكبر, الله أكبر سمع الله لمن حمده أبنى জাকিরের আন্তরিক বার্তা পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পাওয়া ধর্ম রিডার্স ডায়জেস্ট পত্রিকায় একটি জরিপ প্রকাশিত হয়েছিল সময়টা ছিল খ রূপে প্রকাশ করে পঞ্চাশ বছরের ব্যবধানে উনিশশো চৌত্রিশ থেকে উনিশশো পর্যন্ত যে ধর্ম সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে এক নম্বর অবস্থানে আছে সেটা ইসলাম ইসলাম ধর্ম বৃদ্ধি পেয়েছে দুইশো পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট খ্রিস্টান ধর্ম কেবল সাতচল্লিশ পার্সেন্ট কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল উনিশশো চৌত্রিশ সাল থেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে কোন তরবারে ব্যবহার হয়েছিল সর্বশেষ জরিপ অনুযায়ী আমেরিকায় সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি ধর্ম হচ্ছে ইসলাম ইউরোপের সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি ধর্ম হচ্ছে ইসলাম सब चेमल करते हजार हजार यूरोपियन देर इसलम ग्रहण करते बाध्य कर लक्ष लक्ष मानुष के पृथ्वी ते इसम ग्रहण करते बाध्यरबारिता इन दरबारी